اللغات التي قرأ بها في القرآن ما هي التي قرأ بها في القرآن من لغات زكريا المد والقصر أحسن ذلك في سبب زكريا أو زكريا هذه قرأ بها قول كلما دخل عليها زكريا المحراب ما المقصود بالمحراب نعم قيل أراج به الغرفة والم... نعم نعم قيل أشر... المحراب هو أشرف المجالس وقيل المحراب أيضا غير هذا وهو المسجد يقال المسجد محراب أحسن وهل يطلق المحراب على ما هو معلوم عند الناس من هذا البناء الذي يفعل في صدر المسجد؟ نعم أطلق بعضهم ولا يجوز أن يفعل في المساجد. وهو أدعاء محدث. ولم يكن في المسجد نبوي. وإن أطلق عندهم. قد جاء النهي عنه. وهو يسمى يسمى جاءت السنة له بتسمية آ المذبح سنة المذبح. اجاء حديث بهذا الشتني وهذه المذابح أي المحاليل ويسمى ايضا لو تسميه اخرى الطاق احسن ده يسمى الطاق من الذي انكر المحاريث في المسجد قال بأنها محدثة عندك يا أخي نعم السيوطي والقاهري أحسنها وغيرهم أيضا فحكم عليها بالإحداث وأنها محدثة ومن الذي صنع المحراب في مسجد رسول الله عندك محمد نعم عمر بن عبد العزيز وكان وخانواني الوليد أنا ذاك الوليد بن عبد الملك فهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه ورحمه الله ولو أبغوا المسجد على ما هو عليه لكان أحسن ولا تعرفوا حصل للمسجد من التغيير ومن أعظم التغيير دخول القبر المسجد هذا أمر لا يصلح قدر الله ما شافعا وأظل في عهد الوليد هو الذي أدخل القبر المسجد بأمر منه قال رحمه الله وقال محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة ما حاله محمد بن إسحاق ما حاله مدلس حسن الحديث صدوق مدلس أحسن وبتجليسه يرد الحديث من الذي قال عنه دجال من الدجاجلة وليس كذلك مالك قال دجال من الدجاجلة هو وهو دجال الله لكن حصل بينه شيء بينه وبين مالك فهو يقول إيتوني بعلم مالك فأنا بيطاره فلما بلغ مالك بهذا أن محمد يقول إيتوني بعلم مالك فأنا بيطاره قال دجال من الدجاجة وهذا يحصل بين الأقران ربما يحصل محمد نسحاق ما هو دجال ولا ما قالوا محمد نسحاق بعلم مالك أيضا كذلك التنقص كله ما هو صار سيرة أيهما أفضل محمد بن سحاق أم موسى بن عقبة أي سيرتين أجمل وأصح سيرة محمد بن اللي لترواها أم سيرة موسى بن عقبة آياب عبد الرحمن موسى بن عقبة أحسنت بخار يعتمدها وموسى أوثق فأظن نحو هذا من نظر يقام يقوم السير أو السير الذهبي. ذكر نحو هذا في ترجمة موسى بن عقبة أيه سير على من نوبالات أريد أن نعرف الشئال في سيرة موسى أظنه نحو هذا الكلام أن سيرة أجمل وأحسن من سيرة محمد بن إسحاق ترجمة موسى قال رحمه الله وقال محمد بن إسحاق ثم أصابت بني إسرائيل أزمة وهي على ذلك من حالها أي شدة أصابتهم شدة وهي على ذلك من حالها حتى ضعف زكريا عن حملها أي عن كفالتها والقيام بشؤونها أصابتهم أزمة ربما فيما يحتاجون إليه من القوت وغير ذلك فضعف زكريا عن حملها والله أعلم هذا كما ترى قال محمد بن سحاب ولم يذكر سندا إلى زكريا فخرج على بني إسرائيل فقال يا بني إسرائيل تعلمون والله لقد كبرت سني لقد كبرت سني لأن سن مؤنث فأتى بعلامة التأنيث كبرت سني ولم يقل كبر سني السن الذي هو العمر مؤنث قال ابن سعد موسى بن عقبة كان ثقة قليل الحديث كذا هنا وقال في موضع آخره وأشبه كان ثقة ثبتا كثير الحديث وقال إبراهيم ابن المنذر عن معن قال كان مالك إذا قيل له مغازي من نكتبو قال عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة وقال ابن المنذر أيضا حدثني مطرف ومعن ومحمد بن الضحاط قالوا كان مالك إذا سئل عن المغازي قال عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فإنه أصح المغازي وقال أيضا سمعت محمد بن طلحة سمعت مانكا يقول عليكم بمآذى موسى فانه رجل ثقه طلبها على كبر سن على كبر السن ليقيد من شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكثر كما كثر غيره وهنا تعريض بابن اسحاق ولم يكثر كما كثر غيره قلت هذا تعريض بابن اسحاق ولا ريب ولا ريب ان ابن اسحاق كثر وطول باسباب مستوفاه اختصارها املح وبيأشعار غير طائلة حذبها أرجح وبآثار لم تصح مع أنه فاته شيء كثير من الصحيح لم يكن عنده فكتابه محتاج لتنقيح وتصحيح وروايته ما فاته ورواية ما فاته أما مغازي موسى بن عقبة فهي في مجلد ليس بالكبير سمعناها وغالبها صحيح ومرسل جيد لكنها مختصرة تحتاج إلى زيادة بيان وتتمة وقد أحسن في عمل ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي في تأنيفه المسمى في كتاب دلائل النبوة وقد لخصت أنا الترجبة النبوية والمغازي المدنية في أول تاريخ كبير وهو كامل في معناه إن شاء الله فهذه فائدة طيبة مالك رحمه الله كان يشيد بمغازي موسى ويقول لمن سأله عن المغازي عليك بمغازي الرجل الصالح موسى بالعقبة فإنها أصح المغازي وهكذا أيضا يسأل ويقول عليك بهذا المغازي فإنه لم يكثر رحمه الله وأما غيره فقد كثر ويشير منسحاق وإيد هذا الكلام الذهبي أن هذا صحيح فإن موسى كثر وطول بأنساب مستوفى اختصاره أملح وبأشعار غير طائلة حذفها أرجح وبأثار لم تصحح مع ما فاته مع أنه فاته شيء كثير من الصحيح ولم يكن عنده بكتاب محتاج لتنقيح تصحيح ورواية ما فاته فهذا كلام الذهب في مغازي محمد بن إسحاق ومغازي أيضا كذلك موسى بن عقبة وأنها صح من مغاز غيره هذا ذكر في ترجمة موسى بن عقبة هذا كلام قال رحمه الله فقال يا بني إسرائيل تعلمون والله لقد كبرت سني وضعفت عن وضعفت عن حمل مريم بنت عمران فأيكم يكفلها بعدي قالوا والله لقد جهدنا وأصابنا من السنة ما ترى فتدافعوها بينهم والذي ظهرنا الأولى صح تدافعوها كلهم يريد أن يكلها تنافسوا أما تدافعوا ما تدافعوها وإنما اقترعوا عليها ابترع عليها كما دل القرآن على ذلك كلهم يريد أن يتشره بكفالة هذه المرأة الصالحة لأن أباه أو لأن أباه كان له منزل عندهم كان له منزل عندهم وأما هذا ينظر أنهم تدافعوها عصابتهم سنة خرج زكريا إليهم من يؤثروها إلا إذا بعد إذا كان بعد هذا شيء آخر وإلا في أول الأمر لما جاءت القراءة على زكريا ما في تدافع كلهم يريدها فخرجت القرآة هذا الرجل الصالح عن هذا النبي الكريم زكريا، لكن هذا لعله بعد وينظر فإنهم يتشرفون به مريم عليه السلام فإن كان هذا ثابت فيكون بعد القرآة الأولى بعد القرآة الأولى التي أشار إليها القرآن وما كنت لديهم يديرقون أغلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون كل مريدك المريم هذه القرعة التي جاءت على زكريا وتشرف بكفالة هذه المرأة صالحة وهي أيضا تشرفت بكفالة نبي الله زكريا عليه السلام وأما هذه لعلها قرعة أخرى أنهم تدافعوها كلهم ما عنده شيء يقوم يعني تبتاج به مريم أصابتهم سنة أصابهم جهد أو جهد أصابهم جهد جهيد وقلت يده فاقترعوا بما بينهم خرج السكرية وقال ما عندي شيء تعبت في حملها فقال اقترعوا على مريم الله أعلم القرآن الأولى في القرآن أما هذا الله أعلم لا محمد السحاب قال رحمه الله قالوا والله لقد جهدنا وأصابنا من السنة ما ترى فتدافعوها بينهم ثم لم يجدوا من حملها بدًا ثم لم يجدوا من حملها بدًا فتقارعوا عليها بالأقلام فخرج السهم على رجل نجار من بني إسرائيل إيجاد فرع عليه فخرج السهم على رجل النجار من بني إسرائيل يقال له يوسف ابن يعقوب غير النبي رجل منه وكان ابن عمي مريم فحبلها فعرفت مريم في وجهه شدة مؤنة ذلك عليه فعرفت مريم في وجهه شدة مؤنة ذلك عليه فقالت له يا يوسف أحسن الله أو أحسن بالله الظن أحسن بالله الظن وهذه نصيحة في محلها وإن أنسان كما ترى فهذا الذي جاءت به السنة والأدلة على إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى وأن سؤال الظن بالله ردا، وهي ترد العبد لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن لربه أن عند ظن عبدي بي بي بعبدي ما شاء فإحسان الظن عباد عظيم يا يوسف أحسن بالله الظن فإن الله سيرزقنا فجعل يوسف يرزق بمكانها منه، فجعل يوسف يرزق بمكانها منه، وهذا في مريم وفي غير مريم. إذا كان في ما دون مريم من الأيتام يرزق الشخص بهم، فكيف بمريم عليه السلام؟ فلا شك أن كفالة هؤلاء المحاوج من أسباب الرزق، إنما تنصرون. وترزقون بضعفائكم والمرأة ضعيفة كما قال صلى الله عليه وسلم أن يحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم فالمرأة ضعيفة فبها أن لا بإذن الله سبحانه وتعالى إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم والنساء كما تعلمون الحال بهن فهذا حاصل سواء كان في هذه المرأة الصالحة أو في غيرها فمن قام على بعض الضعفاء فإن هذا من أسباب الرزق فيقول فجعل يوسف يرزق بمكانها منه فجعل يوسف يرزق بمكانها منه فيأتيها كل يوم من كسبه بما يصلحها فإذا أدخله عليها في الكنيسة أنماه الله أنماه الله جعل فيه البركة التي هي ازدياده النمو النمو الزيادة فإذا أدخلوا عليها في الكنيسة أنماه الله فيدخل عليها زكريا فيرى عندها فضلا من الرزق ليس بقدر ما يأتيها ليس بقدر ما يأتيها به يوسف أي أكثر حصل له بركة هذا الرزق ليس بقدر ما يأتيها به يوسف يوسف يأتي بشيء يصير فإذا بي زكريا يجد رزقا عظيما كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقة، وظاهر القرآن أن هذا الرزق من عند الله سبحانه وتعالى نسمجه يوسف، هذا الذي ذكر الظاهر أنه من الجنة، وما شاء الله سبحانه وتعالى أن يوجد ذلك الرزق، هذا الذي يظهر من سياق القرآن، في سياق سياق القرآن دلالة تعجب، دلالة تعجب، وأن هذا رزق خلاف العادة. ما في أحد تسبب فيه لم يتسبب فيه أحد ولم يحصل أصله موجود حصل له نما فقط، بل كما قال أهل العلم يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف خلاف العادة ولم يتسبب فيه أحد. هذا الذي يظهر الله عنه فقالت له يا يوسف برانها. فيأتيها كل يوم من كسره بما يصلحها فإذا أدخله عليها في الكنيسة أنماه الله فيدخل عليها زكريا فيرى عندها فضلا من الرزق ليس بقدر ما يأتيها به يوسف فيقول يا مريم أن لك هذا ما معنى أن لك هذا نعم من أين لك قال هذا أبو عبيدة وأنكر عليه من أي جهة لأن أين يسلبها عندما عن المكان وهذه يسلبها عن الجهة أحسنتم نعم قال أبو عميدة من أين لك هذا وأنكر بعضهم عليه وقال معناه من أي جهة لك هذا ثم ذكر الفائدة لأن أمل السؤال عن الجهة وأين السؤال عن المكان فيقول يا مريم وإن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وهذا أيضا يدل عليه يدل على أنه لم يتسفر لا يوسف ولا غير يوسف هذا رزق من عند الله وليس أنه أحد يد فيه قال أهل الأخبار والسياق ومن يعتنون بأخبار الناس قال أهل الأخبار فلما رأى ذلك زكريا قال إن الذي قدر على أن يأتي مريم بالفاكهة بغير حينها من غير سبب قادر على أن يصلح زوجتي ويهب لي ولدا في غير حينه على الكبر فطمع في الولد وذلك أن أهل بيته كانوا قد انقرضوا وكان زكريا قد شاخ وعيس من الولد قال الله هناك دعا زكريا ربه قال ربه بلي من لدنك درية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيء مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبي من الصالحين طامع زكريا لما رأى هذه الآية العظيمة وهذه الكرامة لمريم عليه السلام ورأى أن الرزق يأتيها بكرة وعشية ورأى أنها ترزق بعض نوع الفواكه ما توجد بهذا الوقت فتأتي فاكهة في الصيف بالشتاء، الشتاء وفاكهة في الشتاء والصيف الصيف طمع زكريا فدعى ربه على كبر وكذلك على عقر في زوجته كانت عاقرة فدعى الله سبحانه وتعالى الله على كل شيء قدير فربما يجعل الأشياء من غير سبب يوجد الأشياء مسببات من غير أسباب والأصل أن المسببات توجد بالأسباب لكن تخرج عن هذه العادة المعلومة وهذه العادة المتقررة فتوجد من غير مسببات فلما طمع زكرية في هذا دع الله سبحانه وتعالى أن يجعل له ولدا صالحا يجعل له ذرية طيبة وقال إنك سمع الدعاء فيه الدعاء بالولد وفيه أيضا قيد في الدعاء بالولد أن يكون صالحا وطيبا أما الأولاد الكثير لكن ولد صالح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم وقطع عمله إلا من ثلاث وذكر ولدا صالحا يدعو له أما ولد شرير يتعب يع يتعبك ويعنيك يتعبك ويعنيك جدا فإذا دع الشخص في الولد يقيد إذا دعا الولد يقيد ولد صالح اللهم ارزقني ولدا طيبا درية طيبة ولدا صالحا هذا أحسن لك وهذا أفضل لك وعما الدعاء بالإطلاق هو جائز اللهم ارزقني ولدا وأمره إلى الله لكن هذا القيد جميل درية طيبة أي ولدا صالحا والمقصود بالدرية هنا الولد وليس عموم الدرية وإنما المقصود ولدا صالحا فرزقه الله يحيى كما قال الله فهب لي من لدنك وليا هذا ذل عن أن الدورية المقصود بها ولد صانع السمسيت كلام الإمام رحمه الله قال رحمه الله قال الله تعالى هنالك أي عند ذلك وهنالك ضرف يستعمل للمكان وللزمان والأكثر والله علما في المكان الأكثر في المكان وإلا هو ضرح استعمل في هذا وهذا قال الله تعالى هناك أي عند ذلك دعا زكريا ربه أي عند ذلك عند أن رأى ما رأى من الكرامات لمريم عليه السلام هنالك دعا زكريا فطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى ورجاء الولد من الله جل وعلا الكريم المنان فدعى الله هناك عند أن رأى ما رأى من عجائب مريم عليه السلام وكأن هذه الجملة تعليلية وكأن هذا الكلام كلام تعليلي لما تقدم لأجل ذلك دعا زكريا ربه لما رأى ما تقدم قال الله تعالى هنالك أي عند ذلك دعا زكريا ربه فدخل المحراب وأغلق الباب وناجأ ربه الله أعلم وإلا يكفي نسيق القرآن لما أغلق الباب إلى آخر ذلك الله أعلم يكفي سياغ القرآن أن زكريا لما رأى العجائب من مريم وما يحصل لمريم الكرامات دعا ربه قال دعا زكريا ربه فدخل المحراب وأغلق الباب وناج ربه قال ربي أي يا رب فيكون حرب النداء قال ربي أي قال يا ربي قال ربي أي يا ربي هب لي أعطني من لدنك من عنده ولدن بمعنى عند لدن في لغة العرب بمعنى عند وبينهما فروب ذكرها الأشمون في شرحه على الألفية ألفية المالك وإلى الأصل أنه بمعنى واحد لدن وعنده لكن هناك فروق أشار إليها من أراد إنه يراجعها أظن بإبعاد الضر بين لدنه بين عنده قال رحمه الله أعطني من لدنك أي من عندك درية طيبة أي ولدا مباركا تقيا صالحا رضيا ولدا مباركا تقيا صالحا رضيا هذا معنى درية المقصود بها الولد درية طيبة أي ولد وليس المقصود العموم وإنما المقصود المفرد هنا ذكر والذرية كما سياتي تطلق على الواحد وعلى الجمع وعلى الذكر وعلى الأنثى يقال ذريه قال أي ولدا مباركا تقيا صالحا رضيا والذرية تكون واحدا وجمعا ذرية تستعمل بالواحد وتستعمل بالجمع هناك بعض أخرى ذكره تستعمل بالواحد وتستعمل بالجمع مثل الفلك فلك هذا يستعمل في الواحد ويستعمل في الجمع يقال فلك كل به واحد سفينة ويقال فلك المقصود بها جمع أفلاك قال ذرية تكون واحدا وجمعا ذكر ما أنت ها هنا واحد بدليل قوله عز وجل فهب لي من لدنك وليا المقصود به الواحد هنا ذرية طيبة أي ولدا صالحا قال بدليل قوله عز وجل في سورة مريم القرآن يفسر بعضه بعضا القرآن يفسر بعضه بعضا وإلا من أين لهم أن المقصود هنا الواحد ذرية طيبة وقال المقصود واحد ومن أين لهم هذا من قوله تعالى فهدني من لدنك وليا واحد <تصفيق> والنكر في سياق الإثبات لا تعم وليا حتى يقال هنا ولي المقصود به أكثر من واحد لا هذه نكر في سياق الإثبات فلا تفيد العموم هذا هو الأصل قال وإنما قال طيبا لتأنيث لفظ الذرية إنك سميع الدعاء قال طيبة لأجل تأنيث لفظ الذرية ولم يقل طيب على طيبه مراعاة للفظ الدرية وإنما قال طيبه لتأنيف لفظ الدرية قوله تعالى إنك سميع الدعاء أي سامعه وقيل مجيبه نعم إنك سميع الدعاء أي سامع الدعاء فيكون فعيل بمعنى فاعل فعيل بمعنى فاعل ولا مانع أن يكون على بابه سميع السفة مشبهة سميع الدعاء صفة ملازمة لله سبحانه وتعالى ويصبح الذي ذكروه سميع أي سامع وهذا جائز أن فعيل يأتي في النغة وراد به فاعا وهذا من هذا الباب وقيل مجيبه كقوله تعالى في إثبار صفة السمع لله سبحانه وتعالى كقوله تعالى إني آمنت بربكم فاسمعون أي فأجيبوني إِنِّي آمَنْتُمْ يَرَبِّكُمْ فاسمعوني، أي فأجيبوني فاستمع يطلق ويراد به الإجابة سمع الله لمن حمده أجاب الله لمن حمده فيطلق ويراد به الإجابة كما في هذا الدعاء عند القيام من الركوع سمع الله أي أجاب الله من حمده فلذلك تتعدى بحرف الجر لتضمينه معنى أجاب وإلا سمع يتعدى بنفسه لكن لما من أجاب, أجاب قال القائل كما في الصنة سمع الله لمن حمده وإلا الأصل سمع الله من حمده سمع الله من حمده لكن ضمن معنى فعل آخر وهو بمعنى الإجابة أجاب الله سمع وأجاب سبحانه وتعالى فلذلك يتعدى بحرف الجر فيطلق ويراج به مع السمع وإثبات السمع الإجابة إنك سميع الدعاء مجيب الدعاء <تصفيق> قالك كقولي تعالى إني آمنت بربكم فاسمعون أي فأجيبوني قوله فلاذته الملائكة قرأ حمزة والكسائي وهما الأخوان إذا رأيت في كتب النحو أو في كتب التفسير قرأ الأخوان فيعنون بذلك حمزة والكسائي وما بينهما أخوة نسل ولا تجد هذا الإطلاق موجود قرأ الأخوان أي حمزة والكسائي كثيرا ما يتفقان في القراءة حمزة والكسائي قرأ حمزة والكسائي من الذي عاب قراءة حمزة من الأئمة قال إمام أحمد رحمه الله عابوا عليه المدود ليست القراءة مطلقة وبعضهم ينسب المدود إنما لطلابهم الذين بالغ. هم الذين شوهوا قراءة حمزة رحمه الله وإلا قراءة صحيحة تلقاها الناس بالقبول وصارت المعتمدة من قراءة السبع لكن عابوا عليه كثرة المدود وأظن إيمالات كثيرة قرأ حمزة والكسائي فناداه بالياء وعندنا في القراءة حفص عن عاصم فنادته الملائكة وحمز الكسائي فناداه بالياء فناداه الملائكة كان أيضا قرأ علي وابن مسعود وابن عباس فناداه الملائكة بالياء وابن مسعود يقرأ في القرآن كله عند الملائكة يقرأ بالتذكير ولا يحب أن يقرأ بالتأنيث لأجل أن المشركين اعتقدوا في الملائكة التأنيث فهو يحيد عن هذا والقرآن سنة متبعه ولا شك أن ابن مسعود الظن به أنه يقرأ عن توقيف فيقرأ في القرآن بالتذكير عند الملائكة مثل هذا الموضع فنادته يقول فناداه الملائكة حتى لا يعتقد ما الجاهليون في الملائكة أنهم وبنات الله فيقرأ بالتذكير قالوا فرارا من هذا والقرآن سنة متبعه والظن به أنه يقرأ عن توقيف لا عن اجتهاد أي فأجيبون فنادت الملائكة قرأ حنزة والكساء فناداه باليا وآخر بالتاء فمن قرأ بالتاء فني تأنيث لفظ الملائكة فمن قرأ بالتاء فني تأنيث لفظ الملائكة فإن اللفظ مؤنث به علامة من علامات التأنيث وهي التاء فيه علامة من علامات وهي التاء فكم علامة للتأنيث يا إبراهيم هات آه. وليش طول علينا كذا قل على مكان للتأنيث على متان. الألف والتاء الألف والتاء أحسنته والألف بنوعيها وقسميها الممدودة والمقصورة صحراء وحبلاء والتأنيث التاء قصر التاء معروفة عندكم التأنيث سواء كانت مربوطة وغير مربوطة فهي تاء. علامة علامات تأنيث التلمات كمن قرأ بالتاة فنادته مراعاة للفظ لفظ الملائكة فإنه مؤنث. وأما المعنى فلا يجوز أن يقال عن الملائكة إناث هذا حرام ولا يجوز أن يعتقد الشخص في الملائكة في أنهم إناث هذا اعتقاد كفري ويصادم ما جاء في القرآن فمن اعتقد ذلك والعياذ بالله يكفر بالله لأنه يرد, يرد صريح الآيات في الرد على المشرقين الذين اعتقدوا أن الملائكة إناث قال وأما ذكور فاختلف بعضهم هل يقال لهم ذكور أو لا يقال لهم ظهر نمع في مانع ذكور ولا نقول إناث لمفهوم الآية أنه ذكور وقد أطلق عليهم بعض الصلفة أو جوز ذلك بأنه ذكور يقال ذكور <تصفيق> قال فمن قرأ بالتافة لتأنيت رفض الملائكة وللجمع مع أن الذكور إذا تقدم فعلهم وهم جماعة كانت تأنيت فيها أحسن كقوله تعالى قالت الأعراب احفظها الفائدة الذكور إذا تقدم فعلهم وهم جماعة كانت التأنيث فيهم أحسن قالت الأعراب التأنيث أحسن من قال الأعراب قال الأعراب كذا وكذا أو Access قالت الأعراب أحسن وقد جاء القرآن بما سمعته قالت الأعراب لكن التذكير أيضا جائز قال نسوة في المدينة قال نسوة في المدينة وهذا أيضا كذلك قراءة سبعية صحيحه فناداه الملائكة هذا جائز والأحسن هو التأنيث وكله فصيح قالوا عن إبراهيم قال كان عبد الله بن مسعود يذكر الملائكة في القرآن في جميع المواضع فهذا لا شك إن شاء الله عن توقيف من هذا الصحابي الجليل يذكر في جميع المواضع الملائكة ومنها هذا الموضع فناداه كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكر الملائكة في القرآن قال أبو عبيدة إنما نرى عبد الله اختار ذلك خلافا للمشركين في قولهم الملائكة بنات الله هذا السبب الذي نرى أن عبد الله يقول أبو عبيدة إنما يذكر لاجل هذا مخالفة المشركين في قولهم ملائكة بنات الله <تصفيق> أبو عبيدة اسمه؟ معمر المثلو أبو عبيد قاسم من سلام قال أبو عبيدة إنما نرى عبد الله اختار ذلك خلافا للمسلكين في قولهم الملائكة بنات الله تعالى وروى الشعبي أن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا اختلفتم في التاول يا فاجعلوها ياءا وذكر الغرآن والله أعلم إذا اختلفتم في التاولياء واجعلوها ياءا وذكروا القرآن قال وأراد بالملائكة هنا فنادته الملائكة ما المقصود من الملائكة هل هو عام مخصوص بواحد دون غيره أم هو على عمومه جمع من الملائكة نادوه أم هو عام مخصوص بجبريل في خلاف؟ قال وأراد بالملائكتها هنا جبريل عليه السلام وحده. سيكون عام مخصوص أو عام أريد به الخصوص. هذا يكون تعبر أدق. عام أريد به الخصوص. وأما العام المخصوص فقد تقدم التفريق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. سيكون هذا من هذا الباب الثاني. عام أريد به الخصوص. وأراد بالملائكتها هنا جبريل عليه السلام وحده. قول تعالى في سورة النحل ينزل الملائكة يعني جبريل بالروح بالوحي هذا مما يدل على أن هذا اللفظ يطلق لفظ العاب ويراج به البعض وهذا سائر في لغة العرب ينزل الملائكة يعني جبريل بالروح بالوحي ويجوز العربية في أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع كقول سمعت هذا الخبر من الناس والمقصود واحد من الناس سمعت منهم سمعت هذا الخبر من الناس وإنما سمع من واحد هذا جائز ولا يقال تقول ليش تقول من الناس وأنت مسمعت إلا من واحد هذا سايغ اللغة ساير في اللغة. فإذا قيل له من الناس يقول مثل زيد يجوز لهذا الاستعمال ما في مانع قال وإنما سمع من واحد نظيره قوله تعالى الذين قال لهم الناس يعني نعيم ابن مسعود يعني نعيمة ابن مسعود إن الناس يعني أبا سفيان ابن حرب أنت كما ترى الناس الناس والمقصود واحد من الناس هذا سائق وأيضا ما تقدم مع الملائة وإن قالت الملائكة يا مريم وإن الله أصفاك وطهرك وأصفاك على نساء العالمين والمقصود جبريل هو الذي قال لها هذا عند بعضها التفسير فإذ قالت الملائكة إن الله اصطفاك يا مريم ومعنى المقصود جبريل عند بعضها التفسير قال وقال المفضل ابن سلمة إذا قال القائل رئيسا يجوز إلى وقال المفضل ابن سلمة إذا كان القائل رئيسا يجوز الإخبار عنه بالجمع لاجتماع أصحابه معه إذا كان القائل رئيسا يجوز الإخبار عنه بالجمع قائل هذا الكلام رئيس عليهم ومسلون عليهم فيجوز أن تخبر عنه باسم الجمع يجوز الإخبار عنه بالجمع لاجتماع أصحابه معه وكان جبريل عليه السلام رئيس الملائكة وقل ما يبعث إلا, وقل ما وقل ما يبعث إلا ومعه جمع ما هي ما بعد قل يا برافع وقل ما يبعث إلا ومعه جمع ما هي ما وقل ما يبعث ما هي ما بعد قل طيب عند من عنده أشياء الله كافة طيب نريد غير هذا فضل زائدة فما هي الأفعال التي تزال بعدها ما طال ما وقل ما وكثر ما فإذا رأيت ما بعد طال ما وقل ما وكثر ما بعد طال وقل ما وكثر ما فهي زائدة قم عليها بالزيادة وقل ما يبعث إلا ومعه جمع فجر على ذلك ومنهم من قال هذا قول السدي الذي إذا هنا رحمه الله قول السدي ومقاتل وقال جماعة واختاره من جليل أنهم جماعة من الملائكة ونادتهم الملائكة فنادتهم الملائكة قال ابن جرير جماعة من الملائكة على ظاهر القرآن على ظاهر الاصل على الجمع. لكن هذا القول الذي الأول هو المشهور أن المقصود جبريل مع أنه اختار جماعة من أهل العلم خلاف هذا القول وأنه المقصود بهن جماعة من الملائكة نادت Isaiah عليه السلام بهذا الأمر وبشرته بهذه البشارة الجميلة وهو قائم يصلي فالصلاة من أسباب البركة على الإنسان الصلاة من أسباب البركة على الإنسان فإنها من أسباب استجابة الأدعية يقوم يصلي لله ويدعو الله ويختار موطن الإجابة السجود فيكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى عسى فرج يأتي له بإذن الله سبحانه وتعالى فهذا النبي الكريم قام يصلي ويدعو الله وجاءت البشارة أن الله يبشرك بيحيه يدعو أن الله يبشرك بيحيه مصدقا بكلمة إلى آخرها والحاصل الصلاة فيها فرج والصلاة فيها انشرح صدور والصلاة فيها تفريج من الكروبات ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وقم من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الصلاة فيها انشرح صدور وذهاب ضيق الصدور وهذا الذي كان رسول الله يحف عليه وإن وجد شيئا من ضيق الصدور قام إلى الصلاة أرحنا بها يا بلال وصحيح هذا يجده الشخص، يجده يرتاح يصلي ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى يد الفرج أما يجلس يعبي نفسه أو يجلس يزيد على نفس الهموم والغموم هذا ما فيه خير لك ولكن إذا حصلت النوائد ونزلت النوازن فعلى الشخص الشخصا يقبل عن العبادة كما أرشد الله نبيه محمد ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح أقبل عن العبادة بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يتيه يقين حتى يتي الفرج ويأتي الخروج من هذا السجن التي هي الدنيا الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر استمر على العبادة وإش عليك أنت ضيق صدرك أكثر وأكثر هذا المطلوم منه أنك تعبد الله سبحانه وتعالى حتى يأتي البرج والخروج من هذا السجن فالحاصة تستفدنا من هذه الآيات التي يقول مع ما يتقدم سأتي مزيد أيضا لتفسير هذه الآيات الجميلة عندك يا عبد الله قوله درية طيبة كم يريد خمسة سدة ولا سبعة وتر يريد واحد صح نعم أحسنت ولد ولدا صالحا مباركا تقيا وما هو الدليل عنه ولد ولدا هنا بدليل قول فهب لي من لدنك وليا فولد واحدا قوله إنك سميع الدعاء أي سامعه وقيله مجيبه وقيله مجيبه أحسن فالسمع يطلق ويضمن معنى الإجابة سمع الله لمن حمده أي أجاب الله لمن حمده سمع وأجاب أحسن ذا فنادته كم قراءة هنا سبعية أعلم فنادته كم قراءة سبعية في هذا الموضع وعلم قراءتان فنادته فناداه أحسن ده. طيب هذا إن شاء الله أنت يا أخي الملائكة من مقصد به فنادته الملائكة قال ابن جليل جماعة, الملائكة جماعة من الملائكة وبعضهم قال جبريل أحسنت فيكون من باب على القول بأنه جبريل يكون من باب العام الذي يريد به هل له نظير في كلام العرب القرآن محمد ينزل الملائكة أحسنت والمقصد جبريل بالروح هو جبريل الذي ينزل بالروح أيضا الذين قال لهم الناس إن الناس نعيم مسعود أبو سفيان أحسنت أيضا يا عادل آه. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين والمقصود جبريل قالوا هذا والله علم سبحانك الله الحمدك لا إلهما أنت استغفرك وتوب إليك